الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 فخجللهم ثمانين جلدة و لا تقبل لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلَّا الَّذين تابوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ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 من الذي نجاوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 فإذ لم يأتوا بِالشُّهْبَاءِ فَرَأَيْتَ آلَائِكَهُمْ ضَلَّ اللهُ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَكُونُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولا يأترئن الفضل منكم واستعت أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالله غفور رحيم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 ان الله خبير بما يفعلون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن نفوسهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على وجوههن ولا يبذين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبنائهم بعولتهم أو, أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير للإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوات نساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وان يستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ايمانا تن فيهم خيرا واتوهم وَآتُوهُم مِّمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبيئ ولو لم تمسسه نار نور على نور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 فاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آمَالُهُمْ كَثَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً أَجَاءَ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَدْرِ هَلْ سَيَجِدُ مِنْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر لجز يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج ذه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 فيصيب به, فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سما برفه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلف الله ما يشاء إن الله على كل شيء لقد أنزلنا الآيات مبينات فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطانا ما تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معذبون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين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 فأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويقشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون كلا تقسم طاعة معروفة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 ومن كفر بعد ذلك فؤنائك هم الفاسقون وفيوا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا موجدين في الارض ومأواهم النار وماواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الإنشاء ثلاث أوراة لكم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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إن التي لا يردون لكا حف ليس عليهم فليس عليهم جناح أي ضانت يابه وير متبذجات بزينة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 كذلك يبين الله لكم الآيات علَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِهِ جَامِعِ الَّمْ يَذْهَبُ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَأُلَّا يَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَتَأْذَنُوا كَلِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ وَالْتَوْفِيقُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غفور رَحِيمٌ لا تَجْعَلُ دُعَاءً أَرْوَاتٌ لِبَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَذِي عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَلَّلُنَّ مِنْكُمْ لِوَادَى